بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت إذا السماء شقت إذا السماء شقت إذا السماء شقت إذا السماء شقت, شقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ Oalqued maffiha och chollat, oalqued li Rabbiha waḥuqat, oalqued li Rabbiha waḥuqat, oalqued och övnet till röbbi ha vör Ja eyyha linsan Ja eyyha linsan Ja eyyha linsan Ja يا أيها الإنسان إنك كاذح إله إنك كاذح إله إنك كاذح إله إنك كاذح إله انك كاذح الى طرميك كذح فملاقيه طرميك كذح فملاقيه طرميك كذح فملاقيه طال ميكا كذح فملاقيه طال ميكا كذح فملاقيه يا ايها الانسان انك كاذح الى ربك كذح فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك بك كادح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادح فملاقي يا يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك جحيم فملاقيه فأما من أُتيء فأما من أُتيء فأما من أوتي Fa amman ootiya Kitabahu bi yaminih Kitabahu bi yaminih Kitabahu bi Kitabahu bi كتابه بيميني، فأما من أُطيع كتابه بيميني، فأما من أُطيع كتابه بيميني، فأما من أُطيع كتابه بيميني. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ فسوف يحاسب حسابي يسير حسابي يسير Spasta umfayu hasamu hai sāba y se bon. Spassa ha-samuhisaba, فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى وينقلب إلى وينقلب إلى وينقلب إلى, وينقلب إلى وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْحُورًا أَهْلِهِ مَسْحُورًا أَهْلِهِ مَسْحُورًا أَهْلِهِ مَسْحُورًا أَهْلِهِ مَسْحُورًا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا och han går till hans ägare med glädje. Och han går till hans ägare وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى الظَّهْرِ كِتَابَهُ وَرَأَى الظَّهْرِ Kätabuhu wa Ra aldhari. Kätabuhu wa Ra aldhari. Kätabuhu wa Ra aldhari. Och vem الله ريب واما من اوتي كتابه ور الله ريب واما من اوتي كتابه وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدّت وألقت ما فيها وتخلّت وأذنت لربها وحقت قَالَ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَذِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره